112. لله الأمر من قبل ومن بعد 113. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 114. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 115. وعد الله لا يخلف الله وعده 116. ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدئ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبرز المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفاعا. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوُضَتِي يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَةِ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 119. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين 110. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله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 119. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 110. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون 112. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 113. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 114. ضرب لكم مثلا من أنفسكم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 113. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون 114. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون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 111. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون 112. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 وليديقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتعوا من فضله ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤه بالبينات فجاؤه بالبيانات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل جزيح فت في رص حبا فيبصطه في السماء فيبصطه في السماء كيف يشاء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 121. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة 122. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير 123. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكرون، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعد، فهذا يوم البعد ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا بَاطِلٌ 119. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون 110. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون